اهو السلام عليكم ورحمة الله ده المحاضرة الاولى لنا ان شاء الله في هذا الترم ونتعرف منها على كيفية التعامل مع البودكاست وبرامجه وادواته واستخداماته واهميته